وآخرين منهم لما ينحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 125. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 126. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 124. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم يَا 125. يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذاَا قُوَ الصوالاتُ فَن تَجروا فِي الْ الأرْرضمَ بَتَغُومِ فَضو اللله وَالكُر اللله كثيرَ وَالكُر اللله َكثيرًاعَلَكُمْ كثيرا تُفْلِحُون وَإِذاَا رَتِجارة النَّْ هُ نِ أن فَبّ إلَيْهَا وَتََكُوكَ قمَا قُلْمَا عندَ اللهَِّ خَيرُ مِنَ الله وَمِنْ التجارة وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ